خيرا مما أخذ منكم ويغفذ لكم والله وفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ فانصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تحملون رصيد والذين كفروا بعضهم اولياء بعض